لا هي تنقلبهم وأسر النج الذين ظلموا وأسر النج والذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتئون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والارض وهو السميع العليم بل قالوا اضغاث من بل افتراه بل هو شاعر بل هو شاعر فلياتنا بايه كما ارسل الاولون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 وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خاردين ثم صدقناهم الوعد فأجيناهم ومن فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين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 فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى بِالنَّارِ إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لَا تَذْكُرُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا عُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا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 لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فائلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون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 هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق بل لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا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 مَا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إِلَّا لمن ارتضى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون 114. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أَفَلَا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقُفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالقَمَرَ كُلٌّ فِي فَرْكِ يَسْبَحُونَ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْد افان مت فهم الخالدون كل نفس ذائقه الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنه والينا ترجعون واذا راك الذين كفروا 119. ليتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون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 أفلا يرون أنا ناتي الأرض ننقصها من أطرافها افهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون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 وَتَاللهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُذَادًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إلَيْهِ يَرْجِعُونَ قَالُوا مَن فَعَلَ هَٰذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ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 قال بل فعله كبرهم هذا فاسالوهم فاسالوهم ان كانوا ينطقون فرجعوا الى انفسهم فقالوا فقالوا انكم انتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم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 117. وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا 119. وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين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 وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَبْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَا هَـٰهُ سُلَيْمَانَ وَكُلٌّ أَتَيْنَا حُكْمَ وَعِلْمًا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 فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك نلج المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارفين فاستجبنا له ووهبنا لَهُ يَحِيَّ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رغبا وَرَهَبًا وَيَدْعُونَنَا لنا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خاشعين وَالَّتِي أحصنت فرجها فنفخنا فيها, من روحنا فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة كم أمت واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قريه اهلكناها وحرام على انهم لا يرجعون حتى اذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون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 إن الذين سبقت لهم من الحسناء أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في اشتهت أنفسهم خالدون.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 مسلمون، فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء، وإن أدرى أقرب أم بعيد ما تعدون، إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تبتون. وَإِنْ أَدْرِ لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعه عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها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 فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت, وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على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 من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب مِنَ وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. وَمَن يُهْنِي اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمِ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ هَذَا لِخَصْمٍ اخْتَصَمُ فِي رَب بِهِمْ فَالَذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيابُهُمْ مِنْ النَّارِ يُصَبُّ مِنْ فَوْقَ رُؤُسِهِمُ يُصَهَّرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِم وَالجُلُودِ وَلَهُمْ مَقَامٌ عُمْنَ حَديدٌ كُلَّمَا أَرَادُوا أَيْ يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ غَمٍّ مِنْ أُعِيدُ فِيهَا أُعِيدُ فِيهَا وَذُوقُ عَذَابِ الْحَرِيقِ إِن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 ألا تشرك بي شيئا وطهر البيت للطائفين البيت للطائفين والقائمين والركع السجود وَأَذْهَى فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَابِرِ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجِّ عَمِيقٌ لِيَشْهَدُوا مَا نَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا سَمَاءَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى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 عُنَفَاءٌ لِلَّهِ غَيْر مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَن يُشْرِك بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهُوِ بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٌ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 الذين إن مكناهم في الأرض اقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور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 فَكَأَنَّ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آدان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور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 إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أميته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم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 أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فتصبح الْأَرْضُ مخضره إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ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 إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور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 وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير, الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملت أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا, وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير ودق <تصفيق> الله العظيم إجابيشتي ختم قرآن بلوزبوين بدأي ما وستعي قرآن خير شيخ سعد الغامدي.